ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أ ط و ا ر ا أ ل م تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا